بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس صورت فَكُنُوشِيَات وَإِذَا الزَّمَا أُقُشِيَاط وَإِذَا النَّخِيلُ مُصْخِرَت وَإِذَا النَّجْنُ nao ذي قوه عند ذي Fatal! وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجَدَةً وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ المبين وَمَا Wam i wam i wam الشيطان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فأين تأتي <تصفيق> One last